يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبوا لله توبه نصوحا ان سا ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم وهيذخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخذل الله من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 كعان على كل شيء قدير يا اي عن الذي يجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم جهنم وقضي سن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 ألم يغيا عن غم مِ غ الله في شيءأَطذخُلاَّ رم الد فضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَلَاهُ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَنُرْنَا يَوْمَئِذٍ لِعِمْرَانَ الذِّي أَحْصَنَ فَأَوْجَسْنَا فِي صَدْرِهِ خَوْفًا فَغَشَّاهُ الذُّرْوُ bi ke li ma roz biga wan ko tugi wo kot